وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا اي إلا أن تكون تجارة أن ترى لا تقتلوا انفسكم ان الله ه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 إِنْ تَجْعَلْ كِبَاءَ رَمَاتٍ هُونَاً عَنْهُ كَفِرَ عَنْ وَلَا تَتَمَنَّهُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّن مَكْتَبٌ سَنُبُوَّلُ النِّسَاءَ إِن نُّصِيبُم مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ نُظَّهَكَ نَبِى كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَ ان قُرْبُ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُهُمْ فَآتُوهُم نَصِيبَهُمْ إِن اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا